إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء بالغصبة أولي قوة إذ قال له قومه لا تسرحن الله لا يحب الفرحين ولتبفيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ولن نؤتيته على علم من عندي اولم الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأثر جمع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليس لنا مثل ما قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فواه الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقانا إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض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 ان الله غير ذو صول رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له لا امم من الله علينا نخشف بنا ويك لا يفلح الكافرون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 وَمَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ ظَهَرَ لَكَ وَارْغُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْتَغْفِرُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 علىنا جزيا النوم أغسنا الذي كان عملون